على الأوائك <تصفيق> إن تعرف في وجوهه النظام يسقون من رعيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْنَيَّ اشْرَبْ بِهِمْ قَامُونِ إِنَّ الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا وإذ قال هؤلاء إلى وما أرسلوا على. صدق الله اللَّهَ